لِّلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ ظَنَّ أَنَّ عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وسائات مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 بَل ظَنَنْتُم أَنَّ يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ وَأَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُرَا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ لِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الْحَرَامِ والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم, تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 وَوكان الله بكلُّ شيءء عماملَ صَدقَ اللهَّ رَسولهُ الرّ بِالحََّّ تدخُلَّ المَسْجدَ الْ الحرَمَ إ شاء الله آمنين محلّقين رؤوسَكُم آمين مححلقينَ رؤوسَكُم وَمُقَّرين لا تخَافونَفعلالمَ ما لملَ تعلموا فَج مِ دُ ذلكلِك فَتح قَدباَا هوَّذ أأَرسَلَ رَرسُولهُ بالِالهد وَدينِ الحَّ لظهِرَهُ على الددين كله لُهِرَهُ على الددينين كله وَكَفَ باللههِ شَهيدَا محََّدُ الررسُول الله والذ نَمهُ شِدد وَوع الكُفارِ ررحمَا أُبََهُ. تَرَهُم رك سُجده يبَتَعونَ فَلَ مِنَ اللهَّ وَرِضو سمَاهُم في ووجوههِمُ مِنْ أَثرِ السّجود ذَلِكَ مَثَلُهُم في التوْراح وَمَثَلهُم فيإِ جيلِك زرعٍ أخَرجَ شَطْهُ فَآزَرَهُ فَاسَْغْلَظَ فَسْتَوى علىى سُوقِهِ يعجب الزَّّ عَ يَغضَ بِهِمُكُفار.